عدن خارجن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 وك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا A oh, o وَأُهِي قَضّ فِي ثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ عُقْلُمَ كَفّ فَيَجْعَلُ أصبح يقلب كف على اُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً وَلَمْ تكن هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وخير عقبا وَجِئْنَا نَسُ الْأَرْضَ فَأَصْبَحَتْ حَشَ